أن محمداً عبده ورسوله وبعد عباد الله عز وجل كتاب البيت باب الخيار والخيار هو الأخذ بخير الأمرين من الإنباء أو الفسخي من البيع أو الفسخ ويثبت الخيار بثمانية أشياء الأول وهو خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وسبق بيان معنى التفرق بين البائع والمشتري، فقد يقع هذا بالعقد أو كتابة الأوراق أو نحو ذلك أو أن يحصل بالأبدالي. أو أن يحصل بالكلام، ذي الله القسم الثاني وهو خيار العيد ذاك أن الإسلام يمنع ماذا الظلم يمنع الظلم وقد قال رب العالمين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل فبيع السلع المعيبة من باب ماذا اكل اموال الناس بالباطل وذلك عند عدم اظهار ما فيها من عيب شريكة ان يكون العيب مؤثرا في قيمة السلع فله الخيار في امضاء البيع وأخذ من الفرق ما بين سعرها سليمة وسعرها معيبة وما بين فسخه ورد ماذا ورد المال القسم الثالث خيار الشرط القسم الثالث خيار الشرط ودليل هذا القسم من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم ومثال الشرط قسم الثالث خيار الشرط ذكرناه عرضا في داخل بعض المسائل من باب يعني الإفهام خيار الشرط ودليله من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون عند شروطهم ولكن شريطة أن يحل الشرط حراما ومثاله شريطة أن يحل الشرط حراما ومثاله ما يكون في بيوع التقصيط في زمننا هذا من شرط الزيادة عند ماذا؟ عند تأخير الأقصاد وأنا آسف جدا أن الذين يفتون بحل بيوع التقصيط إنما ما ينظرون في ماذا في واقعها وما ينبغي لأحد كما قلت آلفا أن يفتي في مسألة دون ماذا دون أن يخبر واقعها تمام فواقع البيع بالتخصيص اليوم أنه فيه من هذا الشرط عند تأخر الأقصاد إلى يوم كذا أو كذا بالشهر فإنه سوف تحصل تحصل كذا يقولون غرامة تمام وهذا من, التح من التحايل على الربا إذ هنا تسمى بغيره بغير, بغير اسمه تمام بغير اسمه وكما يقولون في القاعدة الأسماء لا تغير منه من حقيقة نه الأشياء سميها مشروبات روحية كحلية كمان سميها بوضة فهي ايه فهي خمر فتستسمي ذلك غرامة او فائدة او كذا واعلم ان هذا من تحايل اهل هذا الزمان على ربا كنا زمانا نسمي هذا فائز شوف حتى اللبز فيه ايه في تبشية يقول لهم ده فلان بيتعامل بالفائز فالنبز في نوع من من التفشية لكن اليوم يسميها لك اسمه محفلة هكذا غرامة تأخير فائدة فهذا يفسد هذا البيع ام لا ما جابني احد وان ذهبت اصواتكم يفسدوا يفسدوا تمام وهذا وإن كان شرطا بين البائع والمشتري لكن الإسلام لا يجيذ كل إيه؟ كل شرط فقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس إيه؟ ليس في كتاب الله فهو إيه؟ باطل ولو كان مئتي شرط تمام يبقى هنا نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ليس إيه؟ ليس إطلاقاً ليس مطلقاً تمام؟ إباقت بادي فائدة فائدة عاربها لي وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ليس على إطلاقه بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط واسمع إلى بدائي من بدائع لدة الإمام الشافعي أما رجلا جاء ويسأله انه اشترى من رجل عصفورا ولا يقال عصفورا هذا خطأ لغوي شائع تمام فنفزة عصفور تؤلس ويب وتذكر كربزة الطريق تمام تؤلس ويب وتذكر تمام فقال له فشارته ان يغلي ابدا فالامام الشافعي لم يجيز هذا الشرق تمام وقال هذا الشرط أغلبي أن يغني أغلب الوقت تمام واستدل عليه بقول أما أبو جهن فلا يرفع العصا عن عاطقه هل هذا يعني أبدا أم يعني غالب إيه؟ غالب حاله وهذا من بدائع أجوبة الإمام الشافعي أنه لم يجيزه على هذا على هذا الشرط تمام، فدليل هذا القسم من أقسام الخيار هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون عند شروطهم، نعم، كان البيع لا يتم إلا بهذا الشرط، فما الحل عند في الآن؟ تمام فما تم الحل لو ذهبت تقول لا انا لا اريد هذا الشرط في البيع لا يبيع لك تمام عقد على البيع على هذا يبقى عليه لم يحدث لم يحدث يبقى هنا نتكلم في البيع بالتقسيط هذه مسألة اخرى سيأتي ايه ذكرها معنا في درس منفصل تمام ولعل هذه المسألة تقع في درسين لاهميتها ولأن هذا البيع هو أكثر البيوع شيوعا وزيوعا في زماننا هذا فستكون هناك محاضرة لأدلة المجوزين ومحاضرة لأدلة تمام المانعين مع الترجيح مع الترجيح فضل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا الشرط باطل لماذا؟ لأنه على إطلاقه لو استثنى وقال إلا أن تكون معيبة تمام؟ كان لهذا الشرط وجه. تمام؟ لكن لو جاء وردها من غير عيب لم يثبت الخيار طالما تفرق به بأبدانه مع أن تأخذت السلع وانصرت وأنا قبضت المال تمام؟ لا يثبت الخيار لأن شرط الخيار ما لم ما لم يتفرقا خيار المجلس قائم ما لم يتفرقا فمتى تفرقا انقضى خيار المجلس ولم يصبح لخيار المجلس من ماذا من وجود تمام فهو له الحق في هذا الشرط من باب خيار المجلس وليس له من حق في هذا الشرط من باب خيار الذي خيار العيق من باب خيار العيد صحيح يبقى إذن قالوا المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم ليس على إطلاقهم بدلالة قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فإذا اكتب فرع ما عندك أخير ما. بمثال عامة لابد من النظر في إليها تفصيلا وهناك مسائلها رمضان لا يجاب عنها إجابة عامة مطلقة إنما بالنظر إلى كل مسألة بماذا بحسبها فلو عندك مثال يمكن أن أجيبك على سؤالك طيب أكتب هذا الفرع مهم جدا الفرع حكم ما يسمى عرف عند التجاريين بالشرط الجزائي تدرون ما الشرط الجزائي هذا موجود في البيوع مثلا اقول لك انا اشتري منك شقة على ان تسلمني اياها عام 2005 صحيح فإن لم تسلمني إياها هذا العام فأنا أشترط شرطني جزائيا مثل رجل تعاقد مع رجل على أن يورد له التنب شرط أن يصل إليه ماذا قبل رمضان بعشرة أيام فتأخر إلى أول رمضان وكان بينهما ماذا وكان بينهما شرطا جزائيا قدره خمسة آلاف ما حكم الشرط الجزائي هل هو جائز أم باطل أم على التفصيل ستقولون على التفصيل أنزلوا أيدي لأنه قول وسط طيب وفي ثلاثة أقوال اليهن العلم بإذاحته لأنه من شرط المسلمين بينهم وبين بعضهم والثاني منعه لأن الأصل في المال أنه ماذا أنه معصوم فلا جوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بشر صحيح لأن الأصل في المال أنه معصوم بدلالة قوله كل المسلم على المسلم حرام وكل ده دخل فيه كل أحد يعني لا يجوز للمرأ أن تأخذ من مال زوجها بغير إذن، إلا ماذا؟ إلا ألا يكفيها نفقة، أما إذا كان يكفيها نفقة فلا يجوز، وهي آثمة إن فعل، وهي آثمة إن فعل. هذه مسألة عرضة أيضاً. لو أن زوجها ينفق هذا المال في شرب المخدرات مثلا هنا لا تأخذه لحقها لما تأخذه لحق من لحق الله من باب منع, منع المفسدة لكن إذا كان يكفيها نفقة لا يجوز لها أن تأخذ منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لهم بأن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان على الشرط أن قالت شحيح صحيح أن قال لها أخذي ما يكفيك وإيه ولو كان يجوز للمرأة أن تأخذ لما كانت تسأل أصلا صحيح لما كان السؤال لو كان المال بين الزوجين مباحا لما كان للسؤال وجودا أو ورودا لكنها سألت وما سألت إلا لأنه إلا لأن المال معصوم أما القول الثالث فهو بالتفصيل وهو أعدلها وهو أعدلها لما فيه من جمع حسن بين الأدلة الشرعية ما فيه من جمع الحسن بين الأدلة الشرعية من حرمة مال المسلم ومنع الضرر ايش منع الضرر عندنا قاعدة شرعية تقول لا ضرر ولاه هب لو أنه ورد له التمرة في في رمضان أو في منتصف رمضان يكون هذا السالق ده قد تدرر صحيح لانه قد ضيع عليه تمام الموسم مما يفقده ماذا مما يفقده او مما يعود عليه بالخسارة تمام فهنا يؤخذ بماذا يؤخذ بشهادة اهل الخبرة والاختصاص وبقدر الضرر الذي وقع على, على الثاني فيأخذ من الشرط الجزائي بقدر ما إيه؟ ما يمنع الضرر الواقع على الشخص له السامي. ب هذا هو أعظم الأقوال في الشخص له في الشرط الجزائي. هو التفصيل. تمام؟ فإذا حصل تضر وجز الشرط الجزائي ولكن بقدر بقدر ماذا؟ بقدر ما عصابه من ضرر حتى نوفق ما بين قاعدتين شرعيتين الأولى عصمة المال والثانية منع الضرر فلذلك هذا هو أعدل الأقوان ومن هنا يا طالب العلم تعلم شيئا يفيدك أبدا تمام وهو ماذا هو أن التفصيل قد يكون خير إجابة له للمساله كمان بالنظر الى المسألة فقد يكون التفصيل هو اعدل الايه واعدل الاقوال وانا اذكر لكم طريف حدثت في الحرم لشيخنا الشيخ ابن مسيمن ولا علم ذكرتها لبعضكم من قبل انه قد اتصل به بعضهم على الهاتف الجوال فرد الشيخ فما كان من بعض الطلبة الأذكياء إلا أن ورد له سؤالا يا شيخ ما حكم استعمال التليفون الجوال أو الهاتف الجوال في الاعتكاف فالشيخ بالذكاعي قال ما تقولون يا طلبة العلم فنصف الحاضرين على وجه التقريب قال يجوز لماذا قال يجوز لأنهم رأوا له الشيخ يفعل تمام. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فقال ما هذه اجابة فقال اللي ما تقولون فقال النصف الاخر لا يجوز ترى من ما هذه اجابة بيه فقال الشيخ ما هذه اجابة ثم قال هذه المسألة الجواب فيها هو ماذا التفصيل اولا التليفون الجوال هذا ما له وجود في الشرع نص صحيح يبقى كيف نتكلم في ننظر في ماذا في مقصة او الخياس فقال يبقى التليفون ده حكم حكم الكلام لان هو كلام صحيح لا يفرق بقى بين أن يكون المخاطب قريبا منك او ان يكون المخاطب بعيدا عنك صحيح هل هناك فرق بين كلام المخاطب القريب والمخاطب البعيد هو كلام يبقى اذا نقيسه على ماذا؟ على الكلام والكلام منه ما يحرم في الاعتكاف ومنه ما يحل منه ما يحل بالمسجد ومنه ما يمنع فقال اذا كان يتكلم يطمئن على اهله تمام او يطلب الطعام فهذا جائز لثبوت ذلك ايه للمعتكف ان النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وقلب صفية الى بيتها كما في الحديث الشهير والجوال بالطعام يعني طلب الطعام لافطاره جائز تمام اما اذا اتصل بالتليفون يقول يرفع بضاعة من مكان كذا وبيع كذا بسلسة آلاف ريال، فهذا غيره غير جائز لانه بيع وشراء من المسجد، تمام؟ فانظر فهذا من بدائع دولة الشيخ منه تتعلم الآتي أول المسألة التي لا وجود لها نصا لا بد من النظر في دولة الشريعة ل ل لإيجاد قياس صحيح. تمام فاليا بالنظر الى المسألة آآ آآ من كل جوانبها وجهاتها لكي يكون او ليكون التفصيل هو افضل واعدل الاقوام طيب يبقى قلنا بان الشرط الجزائي تمام جاهز بشروط تمام يبقى خلاصة القول في المسألة ويجوز الشرط الجزائي او ويقاز الشرط اكتب هذا مهم جدا ويقاز الشرط الجزائي بالشروط الاتية الاول عصول الضرر تمام لان الاسلام يمنع ماذا يمنع الضرر صحيح لقوله لا ضرر ولا درار صلى الله عليه وسلم يعني راجل حجز قاعة مثلا يلقي فيها محاضرة ثم تخلف عن, عن المحاضرة او ألغى المحاضرة قبل الايه؟ موعدها بنصف ساعة مثلا هل له هل لصاحب القاعة نطالبه بالمال نعم لانه تضرر صحيح لانه ايه تضرر يبا يذهب يجاز الشرط الجزائي بشرط ماذا لكن هذا النوع لم يحصل ضرب هل يجاز لماذا لا يجاز لان المال معصوم ولا يستحل المال الا بماذا الا بحق تمام اذا الشرط الاول ان يجاز الشرط الجزائي بشرط حصول الضرب اثنين ويقتصر الشرط الجزائي على قدر ماذا؟ واحد يقول كيف يكون على قدر الدرر؟ بسؤال من أهل الذكر هو الذي يقول لنا الضرر هنا حصل بقدر كذا أو كذا، تمام؟ وشهادتهم في ذلك مقبولة بقول تعالى فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. إذا هذا هو القسم الثالث من اقسام ماذا من اقسام الخيار وهو ما يعرف بماذا بالشرط الجزائي مسألة اخرى فرع ام هل هذه مسألة مهم حكم ما يعرف اليوم بالتمليك الايجاري تدرون ما التمليك الإيجاري، فضل لا آه. ايجار ثم تقول ملكيته الى الليل مؤذر بس بشروط انه هو يدفع الايجار نعم ويسكن تمام لكن اذا لم يسدد قيمة الشقة بالتمليك تضيع عليه ماذا ما دفع من اموات في مدة زمنية معينة هل هذا جائز والتمليك الايجاري بصورته الحالية شوف انا دقيق الاحبارة اقول بصورته الايه حالية عشان ما يجيش واحد يقول طب في صورة كذا وكذا انا اتكلم عن الايه عن الواقع والتمليك الإيجاري بصورة حالية يمنع للأسباب الآتين أولا نعم يعني أنت بتروح تريد أن تتملك شقة تمام؟ فيؤجرها لك وفي أثناء مدة الإيجار تسدد تمام؟ مبلغ معين لغاية تبلغ اذا لم تسدد هذا المبلغ المعين بيقضيه عليك الايه ما سددت من اخصار وتصبح تمليكا تمام هذا التمليك الايجاري يولنا مش الايجار لا في مبالغ اخرى غير قيمة الايجار انت بتدفع اخصار سنوية هذه الاقصاد اذا لم تدفع هذه الاقصاد وتستوفيها في مدة جملية معينة بتضيع ايه بتضيع عليك الاقصاد بتضيع عليك وممكن تضيع عليك الشقة لان بيشترط الشرطين دول ان انت لو ما سددتش اما ان انت تخرج من الشقة وتعتبر لدفعته اجرت بي تمام أو جرت به أو إن أنت ايه نعم ووالبا ما يحدث ده ووالبا ما يحدث تمام اتفضل بس ده مش تمليكي جاري ده هو بيعتبر ده من باب الشرط في البيع اللي انت لم تسدد له الاقساط بيعتبر ان انت ما استخدمت ده ثمن اللي المدة اللي انت استخدمتها تمام ده بيعتبر من باب خيار شرط فنقول هذا يمنع لانه عقدان في عقد واحد ولا جوز بيعان في بيعة واحدة لأن دا عقد تملك وعقد إيجار فيعتبر بيعاني فيه لأن الإيجار بيعتبر بيع اللي بيعتبرش بيع. احنا قلنا حاكتين اللي بيعتبروش بيع من يذكر أول كتاب البيع ذكرنا لي وقلنا ليس بيعا في شيء منه مواضح كالشمس عيونكم يا العلم فأنكرت الشمس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم لا يا رجل استغفر الله واحل الله البيع وحرم يبقى مع ما اعتبرش بيع معينه مبادلة صحيح مبادلة ولو في الزمة لكن مبادلة مال بمال مع الفضل والزيادة تعتبروا بيع ده لا يعتبروا بيع زي ما عرفنا البيع قلنا هو مبادلة مال بمال ولو في الزم غير اثنين غير ربا او ايه او قرد غير ربا او ايه او قرد نسيتم ضاعة طيب قلنا لانهم من قبيل بيعتين في بيعة لانه عقد ايجار وعقد ايه؟ بيع. معا ثانيا لما فيه من ظل انه بيدفع ايجار عالي جدا على اساس انه يتملك فيجي يعجز عن سداد اقصاط التمليك صح? فبيعتبر المدة التي دفعها او الاموال التي دفعها ايجارا لليه للمدة التي سكنها ايبا ده في ظلم ولا لا يظلم ظلم لان احيانا بيدفع اقصار تصل الى عشرة الاف او عشرين الف في السنة فيكون اجر الشقة بعشرين الف في السنة مع ان هذه الشقة تؤجر عرفا مثلا بمبلغ اقل من من ذلك بكثير ايبا في ظلم ولا لا طيب ماذا يحدث اذا لو انه اختصموا؟ يعني اخلى الشقة على الشرط واختصم في المال الذي دفعه يدفع له إيجار المسك يدفع له إيجار له المسك تمام يدفع له إيجار له إيجار المسك ينظر في إيجار المسك كم فيوخذ من المال الذي دفعه بقدر إيجار له المسك ويرد إليه وهذا هو أعدل الأقوال لما فيه من ماذا من حفظ حق الرجلين حق هذا الرجل فيه في في الإيجار وحق هذا الرجل في في المال حق هذا الرجل في المالباء يمنع التبنيق الإيجاري أَبْلُو بارك الله فيهم يمنع التبنيق الإيجاري لسببين سنين لانه من قبيل بيعتين في في بيع والإيجار بيع صحيح والتفلك بيع فيكون هنا قد وارحمك الله قد باع بيعتين في بيعته واحدة هنا انبه على فائدة عزيزة وعزيزة جدا يا طلبة العلم تفسير البيعتين بالبيعة ببيع العينة فقط تمام هذا خطأ وستأتي معنا هذه في ذكر بيع بالتقصيد البيعتين في بيع الوبيع العينة أحد صور البيعتين في في بيع تمام والبيع التخصيد داخل في معنى البيعتين في بيع والتمليك الإيجار داخل في معنى البيعتين في في تمام طيب وينع من باب أنه بيعتين في بيع أنه بيعتان في بيع كما يمنع لما فيه من اخذ اموال المسلمين بغير حق وتطبق عليه قاعدة الشرعية يطبق عليه القاعدة الشرعية فله أوكسه ما أو كسهما أو ربا فله أو كسهما أو ربا ما معنى فله أوكسه ما أو كسهما أو ربا والزيت بيان اللي هو أبعد الأجلين بأقل السعرين. ابعد الاجالين باقل السعرين طيب فرعن حكم ما يسمى بالاحتكار والاحتكار داخل في خيار في خيار الشرط يعني رجل ينزل بضاعة لمنطقة معينة فنزل على تاجر فشارته ماذا الا يورد الا له ألا يورد إلا إيه إلا لا كما يحدث أنه مثلا ما يسمى اليوم بالإيه توكيل بالتوكيل إن شركة تعطي ماذا توطي التوكيل لمورد واحد في منطقة معينة أو بلد معينة حكم ما يسمى بالاحتكار هذا من خيار الشرط تمام وخيار الشرط بما يعرف بالاحتكار جائز لعمم قوله المسلمون عند شروطهم أمهل يا رجل إلا من الأقوات لثبوت ومن الاقوال لثبوت ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن احتكار ماذا الاقوال يعني كل ما كان قوتا لا يجوزه خيار الشرط فيه لا يجوز خيار شرطه كل ما كان قوتا اما ما سوى ذلك فيجوز خيار له الشرط فيه لعموم قولية المسلمون عند ايه شروطين نعم. ولدي الصلحة اصلا ضرورية مسلم لا يتكلم عن هذا واحد احتكر العربية المرسيدس ايش يضرك انت ربنا <تصفيق> كلنا سألونا ان نركبها في الجنة ما قم تأمين يا رجل ما رمان عسل على نيرلا لا طيب القسم الرابع من اقسام الخيار إيه؟ هل الادوية صحي هذا سؤال جيد وحق لك ان تسأل انت رجل طبيب احتكار الدواء اكتب فرعا احتكار الدواء هنا شباها هنطبق القاعدة التي ذكرناها عند سؤال الشيخ مين إرنع في طيب بل لو جيب لي ولا هو مكافأة فضة يقص على الطعام على هذا الخيار صحيح يا محمد ليه وفي دوائه عمرين بلوط طعام بحجز الأبدان صحيح وإن من الدواء ما فيه حجز الأبدان ها هذا التفصيل إذا كان ضروري دوري إيش معنى ضروري يعني يحتاج الرجل العام طيب ما <تصفيق> انت كلامك اتفقنا عليه مسألة في التفصيل فضة المسألة وهي هل هل التداوي من التداول ما هو واجب بدليل تداوع عباد الله وحفظ الابدان من الضروريات الخمسة التي جاءت بها الشريعة تمام وان من التداومة هو مستحب اذا كان يستطيع ان يصبر على المرض كقوله وان شئت صبرت ولكن ليه الجنة لكن ان من التداومة قد يصل الى ربط الوجوب ما احنا اتفقنا على خياسه وعلى الطعام ثم اتفقنا على التفصيل تفصيل اذا كان دواء الوقت اشماله ضروري ضروري المريض مثل مرضى مثلا يمنع ضروريا احسنت هكذا الجواب ولكن طبعا اخوك سبقك بنصف اجابه فلكما مع نصف المين صحيح لكن هنا انا ازيد في بيان صحيح هذا التفصيل ده ما معي فالكلمة الجواب هنا بالتفصيل تمام؟ يبقى نكتب. اكتب اكتب فرع احتكار الدواء ويصح قياس الدواء على الطعام يبقى يشوف اولا تضبط المسألة بقاعدة ولا بد لهذه القاعدة ان تكون ايه منضبط ويصح قياسه الدواء على الطعام لما فيهما معا من حفظ ماذا الابدان صحيح ثم ينظر الى التفصيل ثم ينظر الى التفصيل في المسألة ثم ينظر الى التفصيل في المسألة تمام فاذا كان دواء لا بديل له يبقى هذا معنى الضرواه اذا كان دواءا ايه لا بديل له صحيح؟ او ان البديل ليس عليه ليس على درجة الدواء ايه الاصيل وممكن بلو بديل لكن بديل ايه تأثيره اقل فإذا لا يقاس علم عليه تمام فإذا كانت دواء لا بديل له ثم هو ضروري لإقامة حياة المسلم فلا يكون مثلا من أدوية الفيتامينات كما قال رمضان في علم وهذا كلام صحيح لأن ده لا يدخل في معنى ايه الضرورة صح تمام او الادوية التي تعتبر يعني منشطات او شيء من هذا الخبيل كل هذه ديست داخلة في باب الضرورة باب الضرورة ان يكون الدواء ضروريا لقامة حياة المسلم لا بديل له تمام فهذا لا يجوز احتكاره لانه له لانه له معنى له معنى القوت تماما لانه له معنى القوت تماما والله تعالى اهلا واعلا بالله الكفير شوف الساعة العشر والربع معي ربع ساعة اريد ان اسكر قسما اخر من اقسام البيع فلو فتحنا باب السؤال سيضع هذا القسم الرابع تمام بإنه ملاحظ جدا يعني وارحمك الله أن يعني قد مضى الان على درسنا اسبوعا صحيح قد مضى أسبوع رابع خيار التدليس الزال مرفوع ونعني بالتدليس الاختاء واصل الكلمة لغة من الدلس يعني الظلمة تدرون ان هذا الخيار موجود الان طيب ساهم بيقك ومثاله ان يظهر البائع السلعة بمظهر مرهوب فيه مراية تمام؟ يسموها في عرف البيه الباعة ليه؟ المراية ثم لما يبيع لك يبيع لك من ايه؟ من الحش تمام؟ او من المعير او يستبدل ليه؟ الشمطة حصلت اثناءات اضحك <تضحك> <تضحك> او استبدل الشمطة ده اسمه خيار الليه العيب او خيار التدليس تمام وخيار التدليس خد في السلعة والسمن اكتب احنا قلنا كالي اوزر الباع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه حصل في حديث التمر الشهير لما جعل التمر الليه الطيب الى اعلى والتمر الليه المبلول الى الى اسفل وقال عصابته السماء فقال من غش فليس ايه فليس منا تمام أو تدليس الثمن اللي بيضع لك عيفة طويل كده عريضة تمام ويكتب فيها واحد وبيخط صغير جدا ونص ممكن هنا يكون لك الخيار خيار التدليس وخيار المجلس كمان صحيح اللي بتيجي تحسب ويقول لك ده بجنيه نصا تمام او يضع سلع على او يضع ثمن على سلعه معطوبه فتظهر للرأي من بعيد انها لل ايه للسلعه المرغوبة فلما يشتري له لا ده ثمن دي السلعه دي المعطوبه مش دي هذا خيار ايه تدليس هذا خيار تدليس نعم لا دي قضيه اخرى النجس دي الرجل يزيد تمام والدليل هذا القسم من الخيار ما الدليل دليل شهير احنا ثيانه واضع دور في ذلك صحيح لان في بعض الروايات فان بينا بورك لهما في ايه في بيعهما كانوا من هنا أقصر بيوع الناس لا بركة فيها. بسبب ماذا؟ ما يقع فيها من الـ من التدلس فعلاً. والدليل الثاني مسألة التصرية. والمسألة التصرية من خيار الليف من خيار التدلس لأنه بيضرب درع الليف. البهيمة فينتفخ ضرعها فتظهر لماذا للبائع على, على أنها صاحبة لبن تمام فلما يأخذها ويذهب بها يدري أي حقيقتها وأنها ليست كذلك تمام أنهي البركة والدليل السالي نعم فإن بينا بور كلام ما في بيعه فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم على التصرية تصرية كما جاء في حديث أبي وريرا رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من افتاعها بتاعها يعني بعد الايه بعد التصرية فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية فهو بالخيار سلاسة ايام نتوقف عند هذا الحديث فنذكر فيه عدة فوائد. كتبت الحديث حديث التصرية اول فائدة هو من رواية من ابي هريرة ذكر الامام الزهبي قصة عظيمة النفع جدا في هذا الحديث ان بعض الناس جلسوا في المسجد فقال بعضهم لبعض ما تقول في المصرى فقال فيها حديث ابي هريرة فقال شاب الشباب دائما عندهم حماسة وحمية قد تضعب قال ابو هريرة ضعيف الحديث او غير مقبول الحديث قال الذهبي فسقطت حية من سقف المسجد تتبعه وهو يجري ويفر والناس يقولون له توب الى الله توب الى الله فلما قال تبت إلى الله قال الذهب فارتفعت الحي وما رؤية لها أثر قال قصة أسندها أئمة إن الله يدافع عن الذين أعمل وبهذه تعرف حقيقة أمة وهي عزم فضل الصحابة عند من عند الله عز وجل فمن توقيرك لدينك توقير من صحابة نبيك ومن توقيرك لنبيك توخير ماذا لأنه من ما اتهم صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا له صحبة إيه صحبة سوء وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن تقول له هذه صحبة صحبة السوء رب فهذه أول فائدة فائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره ثلاثة أيام لماذا خيره ثلاثة أيام لأن ربط الضرع فعلا قد يجعل الفهمة تدر اللبن ثلاثة أيام فبعد ثلاثة أيام تظهر إيه حقيقة وهذه فائدة فائدة يعلمها اهل الزراعة فعلا وذي قضية معروفة جدا عند اهل الزراعة ممكن البعبة تحمس لبنها ثلاثة ايام لكن بعد ثلاثة ايام بيكون ايه امر صعب عشان كده حدد ثلاثة ايام وهذا التحديد ما قيل عبسا ثالثا قوله وصاعا من تمر على سبيل التحديد يعني في زماننا هذا يرد وصاعا من تمر يا محمد اما على سبيل ماذا التقويم اذا قوله وصاعا من تمر على سبيل ما تقويم وليس على سبيل التحديد وليه عين التنب ان دا كان نقوط غالب على اهل المدينة يبال اليوم كيف يتم التحديد بالجنيهات طب نحدد كيف نسأل اهل الاختصاص تمام كم تنتج البهيمة من اللبن في ثلاثة ايه ايام هو اخذها وجلس الثلاثة ايام يبال يعوده ثلاثة أي جلست يوما واحدة يب كل حلبتين صباحية ومسائية بينما تقريبا اثناشر ساعة يبقى ست حلبات في ثلاثة ايام بكم يقولون توصي سلاسلهم كيلو طيب تقدير اللبن على التوسط كم من الـ من الـ من ال من المنتج اللي يسمون منتج يعني او تاجر الجملة يقولك مثلا بمئة وخمسين تمام بمئة وخمسين يبقى هكذا يتم حساب بسؤال من اهل الذكر يبقى هو صعب انتمر على سبيل انه تقويم وليس على سبيل التحديد. انه التحديد لان انصرفناه طيب كيف صرفناه لماذا صرفناه ان ده مش تحديد ده بالنظر صحيح لان ارضا لو اعطيناه صاع من تمر نقول قد ظلمناه لان ممكن تدر في ثلاثة ايام مثلا قرابة الثلاثين كيلو لبن هل تبنوا صاع من تمر صحيح يبقى, يبقى بالنظر ان ايه الصحيح بالنظر الصحيح طيب فبهنا قالوا صاع من تمر يبقى الفائدة رقم كم؟ نعم، الفائدة الثالثة. لا تحريم المصرا. ووقوع خيار التدليس واسبات خيار التدليس تمام يعني لو رجل اشترى ثوب من رجل ومجرد ان وضعه في الماء تغير لونه يبدأ خيار تدليس نعم انه صبغه بلون ايه تمام اخر فلما وضعه في الماء تغير ايه لونه او رجل اشترى كيس مثلا ورجل اعطاه من الايه من الفاكهه الموجوده ثم ذهب الى البيت وجد على غير الصفه الايه وده بيحدث ده له خيار الايه ده خيار العيب خيار التدليس تمام وله خيار العيب ايضا وله خيار الايه العيب تمام الله تعالى عالى وعالم بهذا يعني بنت هذا الليلة فهمت شيئا لكن رب العالمين يعلم ويرد كل صوت إلى من إلى قائله ومن هنا قال إنه يعلم الجهر وماه وقدم الجهر على له لماذا لإن هذا أعجى تمام الأصوات المختلطة لا تتبين تمام لا تتبين للسامع وفي البلد فلذلك قدمه الله تبارك وتعالى وعلم لا إكتراث طيب تفضل إنه هو عند ال عند الشراء لم تكن السلعة إيه معيبة تمام ولم يكن والرجل اخفى عيبا والرجل اخفى ايه عيبه هو, هو قريب قريب منه بليه بيضع يافطه كبيرة كده ويضع رقم واحد ورقم خمسة بليه تمام بخط صغير جدا ويجي رجل يشتري على اساس انه بجنيه فلما يجي يحسب يقول له ايه لا لعدى بجنو نص بصر ونص جنيه هذا له خيار تدليس انه دلس عليه في السعر ولو خيار المجلس ان المجلس لم يزل قائما انا فعلت معاصي كثيرة لا اخدر ان احصيها وانه هذه المعاصي اني فعلت كذا وكذا ولكني علمت أن المظلمة عندما تكون عند أخي بد من ردها فأنا لا أقدر على أن أذهب إليه وأرد له ما أخص منه وربنا ستر علي هذا الزنف فماذا أفعل مع لا أملك هذا المال حتى أرد كل المظالم الآن أقول لأخينا أبشر فربك يقول إلا من تاب وآمن وعمل آمنا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وأقول له أبشر ففي كتاب ربك آية هي أرجى آية تقول يقول فيها رب العالمين قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله وأعجبني ما قال ابن تيمية قال حال المسلم بعد الزمب أكمن أم حاله قبل الزمب قال اذا كان بعد الزنب توبة واستغفار فحاله إيه اكمل من حاله قبل قبل التوبة وقبل الزنب لأن الله قال فأولئك يبدل الله إيه سيئاتهم إيه حسنات فيقول آك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأبشر لهذا وقد ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل مئة نفس، ولكنه أراد أن يتوب فظر إلى فعل ربك معه لما ذهب إلى العالم قال وما يمنعك ولكن إذا بلا أرض كذا وكذا تجد قوما يعبدون الله فعبد الله معه وأنا أدلك على بعض فوائد هذا الحديث منها الانصراف عن بيئة, عن بيئة المعصية لان المعصية قد يتجرع عليها المسلم بسبب ماذا سبب البيئة التي يكون فيها بسبب الصحبة ثانيا صدق النية في التوبة الى الله عز وجل ثالثا الاغذي باسباب التوبة كما رأيت الرجل ذهب من من ارض المعصية الى ارض لي فالاغذي باسباب التوبة كالعمل الصالح تمام، وكسرة الصالحات، فإذا كان الأمر كذلك فابشر أخي، فسترى من فعل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فعل بهذا الرجل أنه طواله الأرض، فكان أقرب إلى أرض له، إلى أرض التوبة، فدخل الجنة. أما ما تقول؟ فأقول أنت الآن ما بين عمرين ما بين رب المظلم لأخيك وما بين ستر الله عز وجل عليك والله تعالى حي ستير والأبلغ أن يقال ستير ليس ستير الأبلغ لغة ستير بالفتح وهذا حديث مسند وحسنه بعض علماء الحديث أظن أن منهم يعني شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ الألباني والستر أولى وربك يحب الستر تمام ربك يحب الستر فهنا أنت ما بين الستر وبين رد المزمن فإذا استطعت أن ترد المزمن بغير أن تهتك سترك كأنت ترد إليه المال بحوار بريدية باسمه دون أن يعلم من المرسل مثلا صحيح او شيء من هذا القبيل تكون وانت قد جمعت ما بين الستر وما بين رب أما اما ما تقول انك عاجز على رب كل المظالم فاقول ما لا يدرك كله لا يدرك ايه جله وهناك قاعدة شرعية تقول المعسور لا يفقد الميسور ما معنى المعسور لا يفقد الميسور معصور عليك أن تسدد كل المال وميسور عليك أن تسدده فلا يسقط عنك هذا الميسور بهذا منه معصور تمام إذا أمرتكم بأمر فأت منه إيه؟ فأنت تستطيع أن تأتي من استطاعتا من رد بعض المظالم وهذا أحبه لك لأنه دليل على ماذا على صدق نيتك في توبتك إلى ربك في توبتك إلى ربك تمام وهذا من باب التكفير عن الذنب أحرى في مغفرة الله عز وجل لك والله تبارك وتعالى يتوب علينا وعليك وعلى سائر المؤمنين هذا وبالله التوفيق والله تعالى على وعام هل يجوز استخدام الهاتف أثناء الاعتكاف لقول غزل لمرأته؟ ما أظن أن أحدا يسأل سؤالا كهذا يا رجل تمام المرأة لو قال الرجل لها هذه الأيام كلمة حب لا قالت له خير تجنن. أنا لا أعاني كل مرأة يا رجل ولا أشكي حالي إذا حلف الرجل على ابنته يقول عليه الطلاق لا تذهب المدرسة أبداً، وذلك لفعل أرضى الأب. يا أخي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه وعندله عند الغضب. وأبر الامين يقول من مين الغيضة والعافين عن له. ما ذنب الأم إذا فعلت البنت والحديث الآخر يقول ثلاثة ما يلعب بهن الطلاق والزواج والعطاء. فهذه كلمة عظيمة لابد للمسلم ان يحفظها ان يحفظها في صدره كلمة الطلاق تمام ثالثا هذا من الطلاق المعلق هذا من الطلاق المعلق والراجح فيه انه لا يقرأ حتى ولو زابت البنت للمدرسة تمام بأسباب اربعة لاختقاره غالبا الى النية وقال ابن عباس إنما الطلاق عن وطر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات قال رب العالمين فإن عدم الطلاق فاشترط للطلاق العزم يعني النية وهذا بالنية ثانيا لأنه حرف على البنت فأصبح طلاق الأم بيد من البنت ولا يجوز للبنت أن توخع طلاق أمها لأن الطلاق بيد من الزوج قد تقول وكل نقول لا يجوز التوكيل في الطرق يعني حتى الذين قالوا بجواز ان تكون العصمة في يد المرأة قالوا ليس لا في يدها التطليق يعني حتى الاحناف لما اجازوا ان تكون العصمة في يد المرأة ما اجازوا لها أن, إيه؟ ان تطلق لان كل ايات الطلاق في القرآن خطاب لمن للرجال واذا طلقتم النساء والحديث في هذا الباب في نظر هو حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالإهل بالساق فيه نظر والسبب الثالث أن هذا الطلاق أول من أنشاه الحجاج بن يوسف الثقفي لأغزي البيعة به على الناس لبني أمية فهو طلاق لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رابعا للأصل بقاء عقدة الزوجية على حالها حتى يتيعه دليل صحيح ب... بإبطال هذا العقد تمام خامسا لأنه إقاع للطلق في المستقبل ولا جزء انشاء هذا العقد استقبالا بدليل أن كل آيات الطلاق في القرآن جاءت بصغة له الماضي وإذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم انسا الله تعالى اعن يقول طلبت احدى الاخوات مني الاذهب ارحمك الله لتصليح الكمبيوتر ويتعيش مع اختها وامها فقط ولو وجد رجال في بيتها فهل اوافق ام لا واذا اخذت اختي معي فهل هي محرم اقول للاخ الكريم اولا اذا كان الظل بهذه المرأة انها تستخدم الكمبيوتر استخداما شرعيا ولا حرج علي في قول كمبيوتر فيجوز للمرأة ان يستخدم بعض المفردات من اللغات الاخرى خاصة اذا غلبت على كما قال في الحديث هذا سنة يا ام خالد وسنة كلمة ليست عربية وكما قال للحسن كخن كخن وهذه كلمة فارسية ليست عربية ويجوز التكلم ببعض المفردات بشرطين اثنين الاول ان تكون غالبة على النسان تمام الشرط الثاني ان يتكلم بها يعني غالبة على النسان فصارت عرفا تمام هذا الشرط الشرط الثاني ان يعتاد التحدث بله بالنغة الاغنبية زلقال ابن تيمية ورحمه الله سياطا قال واعتياد التحدث بلغة غير العربية فأتياد تدري ان كلمات اهل العلم والفضل للعلم توزن بالله بميزان الزهب مالش التكلم بلغة غير العربية وإلا لحج الناس بماذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير الله غير العربية ولكن قال واعتياد التحدث بلغة غير العربية مؤثر في القلب والعقل والدين فعلا الحقيقة والله وانا اقول في الرجولة زيادة على مقارب متنين والمثل في من يتكلم الفرنسية بغير حاجة تمام فاقول اذا كانت تستخدم استخداما شرعيا تمام استخداما شرعيا فلا حرج عليك من اصلاح الكمبيوتر لها اما المشكلة الثانية نتكلم الان عن المشكلة الاولى ويصلاح الكمبيوتر المشكلة الثانية ان هذه المرأة توجد مع اختها وهمها نعم يجوز ان تأخذ اختك معك تمام وحسن لو انك خلوت به في مكان تمام بعيد عن صحبة الله النساء فاذا لا حرج عليك فيه ان شاء الله تعالى هل يجوز خان زكاة المن في صورة افطار للصائمين لو صح عصر معاز لكان دليلا انه كان يأخذ عوضا عن المال الملابس فقياسا عليه لنا ان ندفع الطعام مكان, مكان المال تمام خاصة اذا كانت هذه حاجة للفقير, حاجة لمن؟ للفقير. لكن مشكلة الان ان افطار الصائمين يشترك فيه من يشترك فيه الفقير وغير له فقير قد تقول هذا السبيل من اقسام من أصناف الزكاة أقول نعم ولكن بشرط أن نستوعب ماذا الفقراء والمساكين أولا يقول السائلان يجوز في شرط الجذان يتعاهن يتعاطى المتضرر الأكثر من مقدار العذر من من باء من مقدار الضرر من باب التعذير بالمال بدليل الحديث ومن منعها فإن عايزوها وشطر مالي نعم يجوز ولكن لا يقول بهذا إلا من إلا ولي أمر لأن التعذير هذا حق لمن لولي الأمر أو من يقوم مقامه لكن لا يجوز لأحدنا أن يعزل لأن التعذير ده عمل من عمل ولي الأمر تمام عمل ولي الأمر أو من يقوم مقامه القاضي تمام أما أحد المسلمين فلا يجوز الله أن يعزل الناس <تصفيق> إيه؟ السائل قلت أن صلاة الخيام لا تجوز أكثر من 11 عشر ركعة فأنا أريد أن أصلي مثلا صلاة الحاجة أو الاستخارة بالليل لو صح حديث صلاة الحاجة وإن كان فيه نظر <تصفيق> والشيخ الألباني ضعفه في تمام منا أما صلاة الاستخارة فهل يجوز؟ أقول نعم. في بذال دعاء دنا أخونا أبو إيسى نعم مسلم نعم أخونا أبو إيسى أفادنا بأن هناك دعاءا يقوم مقام هذه الصلاة التي لا يثبت حديثها وفي ضعف الحديث موجود ولكن منسخ الحكمة دعاء الحديث نعم نعم حديث عن بذال صلاة الصلاة هل يجوز ان يصلي الرجل بالليل مسا استخارة او سنة وضوء هذا لا يتنافى مع حديث ما زاد في رمضان ولا في غير عن 11 ركنا. نحن نتكلم عن الراتبة اما المسببة فهذه تخرج من هذا الحصر والعد بدليل حديث بلال ما احدثت اي ساعة من الليل. أو نهار الا انه تغضعت وصليت ما قدر لي ان اصلي بهذا الحديث فلو صلى تحية مسجد مثلا او صلى سنة او نحو ذلك فلا حرجع عليه والله تعالى علىها رأيت ان الارض تهتز من تحتي ورأيت اني ارفع الازان اما ان الارض تهتز من تحتك فهذا معناه انك لم تكن سابتا في عقيدة معينة تمام، فلذلك الانسان يقول ايه يعني نقول في المسأل العامي الارض مش ايه ده مش واقف على ارض سبتة يعني ايه مش واقف على ارض سبتة معناه هو ايه عقدته في في امر معين مش ايه تمام؟ زي ما واحد مثلا بيدخل في امر معين وانا كيدا داخل امتحان انا واقف على الارض سبتة مزاكي كويس تمام فمعناه ان هو في بعض المسائل العقبية ايه عقدته فيها ايه يعني التراب ما بين عقيدة السنة وغيرها اما انه يرفع الازان فرفع الازان يعني شرف ورفع فابشر اخيه بان رفع الازان معناه انه سيصيبك شرف ديني لا دنيوي سيصيبك شرف ديني يعني قد تكون لك يعني رياسة دينية امامة اه خطابة اه دعوة شيء من هذا القبيل وفق الله طيب هذا اخر سؤال يقول اخي لان هذا السؤال طبعا حقه الجواب لمحاول سؤال جاني تمام يقول ارجو قراءه هذا السؤال سليم طيب لا يجوز لقريبك ان يتدخل تمام فيما ذكرت وان يكتب اسمك في اسماء الحوافز والمستحقين لها إلا أن تكون مستحقا له وتخشى أن لا يدخل اسمك ضمن المو... المستحقين تمام وأن المديرين قد يجاملون من ليس مستحقا عند إذن يجوز وهذا يدخل تحت أموم قوله ومن يشفع شفاعة له حسنا يكون له كفل منه نصيب من استغفر الله لأنه بهذا يرد إليك إيه؟ حقا إيه؟ مسلوبا تمام؟ كأن هذه المكافآت تأتي مثلا للمجيدين في العمل وهناك مجاملة تقع في هذه المصلحة فإذا كنت تظن أن اسمك سيخرج وأنت مستحق للمكافآة يجوز عندئذ لقريبك أن يتدخل لتضمين اسمك ضمن المستحقين تمام. اما اذا لم تكن مستحقا فلا يجوز أن ان يتدخل وهذا يعتبر من باب المال الصح وهذا يعتبر من باب يعني الشفاعة السيئ والله تعالى اعلى واعلم وبالله التوفير هذا والله يجمعنا وياكم على الخير يعني حسبكم هذا لان صوت يكاد ينقطع بارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد